سلموا لي على اللي, اللي سمحالي فراغا حسبي الله على اللي حال بني وبناء حسبي الله على اللي حال بني وبناء سلموا لي على اللي سمحالي فراغا حسبي الله على اللي حال بيني وبينه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه كيد الريم تأخذني عليها الشفاقة بيتني طول العمر دبلة في جاي قايد ريم تاخذني عليها شفاقه بيتني طول دبلة في ميناه ليتني طول عمره دبلة في ميناه الله لا ذكرت الليالي اللي, اللي مضت والصداقه عود القلب يرجف رجفة ما هي بهينه لا الليالي اللي مضات والصداقه عود القلب يرجف رجف تنماهي بهنا سلموا لي على اللي سمح لي حسبي الله حال بني وبنا سلموا لي على اللي سم حالي فراجة, فراجة عسبي الله على اللي حال بني وبناء أقب ماهو نديمي صار شوفاه شفاقه خلي عرق الموده وطعام يمينه أجبي ما هو نديمي صار شفاه شفاقه خل عرقال ودا وقطع من يمينه خل عرقال ودا وقطع من يمينة سلموا سلمولي على اللي سمحالي بفراقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينك سلمولي على اللي سمح لي بفراقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينك حسبي الله على اللي حال